أحسن الله إليكم يقول ما رأي فضيلتكم في من يأخذ العلم من القنوات الفضائية وما أتر ذلك على طالب العلم الله جل وعلا قال لنا أسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلموا فنأخذ العلم عن العلم وأهل الذكر ما نأخذه عن القنوات إذا كنا ما نأخذ العلم من الكتاب وحده فسيف نأخذ العلم؟ من القنوات الفضائية التي يأتي فيها من هب ودب ويأتي فيها المغرض وغير المغرض فلا نأخذ العلم من القنوات الفضائية ولا نعتمدها نعم